الإنسان لا يطغى أرأه استونا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي نها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى